السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفى لا سئم النبي المشتبه والأمين والمصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد ما زلنا إخوتي الكرام مع الشرك بين القديم وبين وبين الحديث وقد تكلمنا على كثير من الآيات التي فيها الحجة على من أشركة بالله لا لف وأن آيات الله الكونية المرئية علامة على وجود الله لا لف علاء ودلائل باهارات على ربوبية الله لا لف علاء واستحقاق الله بأن يفرض بالعبادة نكمل هذه الآيات التي تظهر وجه وجه الشرك القبيح وأيضا الكلام على لزوم التوحيد لمن أقر بالربوبية حتى ننتهي من هذا الباب ويبقى بعض الأبواب اليسير التي ينتهي بها الكتاب بإذن الله ولعن الله على السلام لنا كتاب الإبانة لابن بطة بعدهم من هذه الآيات آيات الشمس والقمر والليل والنهار وقد تكلمنا عنها أيضا في الدرس الماضي تكملة طال الله جل في علاء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 يعني هذه الشمس والقمر كما بين الله جل في علاه آياتان من ايات الله جل في علاه جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب وهذه من كما قلنا من دلائل ربوبية الله جل في علاه قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق والحق هو انه يجعلها علامات ودلائل ظاهرات ظاهرة على توحيد الله جل في علاه وعلى أنه هو هو المستحق أن يفرض العبادة سبحانه جل في علاه. فالذي خلق وأبدع الخلق، الذي رزق وأعطى الرزق، والذي منع والذي أحيى ماته، هو الذي يعبد ويستقى. لذلك قال، وما قال الله جل في علاه في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات. لقوم يتقون اختلاف الليل والنهار أيضا من الآيات العظيمة البهيرة على ربوبيه الله جل في علا كما صور الله في آية أخرى قالوا الليل ونستق منه النهار فإذا هم مظلمون فهذا أمر جدد خروج طلوع الفجر وأيضا إشراق الشمس والغروب وهجوم الليل على الإنسان هذه من عظيم آيات الله جل في علا لذلك قال الله لله في وما خلق, خلق الله في السماعة الأرض لآيات لقوم وهذه التقوى تقول الله قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هو طبعا هذا فيه تقريع وتوبيخ لأهل الكفران الذين يدعمون بأنهم آمنوا بالله جل في وله وأنهم وحدوا ربهم جل في ولد. وهذا أيضا فيه رد على من يعتقد بأن يعني العبادة الحقة هو أن تعتقد فقط العباد حققوا العمل، العمل مكمن ليس عندهم المعارة. العمل الركن في هذا البيت اعتقادا بأن الله هو الخالق الرد المدبر فقط، وهذا هذا, هذا هذا اعتقاد المشركين، هذا اعتقاد المشركين أصالة في الحق. هنا الله جل في يقول يقرع هؤلاء الذين يسجدون ويعبدون الخلق الذين خلقهم الله جل ما بشهين عبدوه إلا وقد خلقه الله كما قال الله جل والله خلقكم وما وما تعملون الله خلقكم وما تعمل. لذلك قال الله تعالى من آياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن ان كنتم حقا كما زعمتوا من إياه تعبدو يقال إن كنتم أردتم العبادة الحق لله لفعله وإفراد الله بالعبادة دون الإشراك من ذلك أيضا آيات المطر والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض هذا قد بيناه أيضا قال الله تعالى وعرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماءا فاشقيناكموه وما أنتم له بخازنين, بخازنين. هذه دلالات على الربوبيه المحضه بمساله المطر ونزول المطر من السماء وقد بينا بان الذي يحيا الارض هو الله تعالى المطر قد ينزل المطر تترا متتابعا ولا تنبت الارض وهذه التي قال فيها من سن السنة السنه وقال لا تهلك امتي بسنه بعامه قال الله تعالى في الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكون أنت تفكون أنت تشركون كيف تشركون بالله تعالى تعلمون أن الذي فرق الحب والنوى وهو الذي أخرج الحي من الميت والميتة من الحي ثم أخرج الحي من الميت هي على ظاهرها وايضا لها معنى آخر معناه ايش هو حديث يعني جمل صحيح على تحديد لتفصيل نعم هو طاع نخرج الحي من الميت يا نخرج المؤمن من الكافر والكفر منهم كما قال إيمانه الكفر قال إبراهيم عليه السلام أبوه كان كفر النبي سلم أمه أبوه كان إيش كفره؟ فيخرج الحي من الميت يخرج الميت من من الحي أخرج ولد نوح ولد نوح كان كافراً أخرج ولد نوح ولد نوح كان كافراً قال رب إنبني من أهل وإنه على حق قال إن ليس من أهلك إنه لسانك إنه عمل عمل غير صالح في قراءه وفي قراءه إنه عمل غير صالح فلسأني ما قال قال لا أستغفر بها وأيضا قال لأستغفر أن لك ما لم أنه عنك النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وأيضا قال إبراهيم عن أبيه أيضا قال سأستغفر لك ربي إنه كان به حفي ومنع من ذلك وتبرأ منه وهذه أيضا من دلالات علامات ربوبية الله جلت على فعلاته الله على كل شيء قدير ولا يكون في الكون إلا ما كونه الله العالمين قال الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون الرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أنا أتى بهذه الآيات كما قلنا المطر وإنبث النبات وأيضا أن ينع إناع كل كلها دلالات باهره على ربوبيه الله جل وعلا أنت تستلزم الايمان بالله وحده جل وعلا كل ذلك من ادله اللزوم التي يبينها الله جل وعلا انه يستلزم ان الله جعله الذي ابدع والذي خلق والذي اتقن والذي اعطى والذي امات والذي احيا هو الذي يعبد لذلك وان كان الأثار هذه من أثار بني سعيد تصدق ولا تكذب لكنها حقيقة المعنى الصحيح ويشهد له كثير من الاحاديث والايات التي عندنا آآ آآ قال إني والجن والإنس في نبا عظيم أخلق ويعبد غيره وهذا من اعظم الظلم قال اخلق واعبد غيري ارزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم الي صاعد وانا, وأنا اكلاهم على فروشهم اتحببون اليهم بالنعيم وأتبغضون الي بالمعاصي نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء أيضا من ذلك قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هذا التفضيل يدل على الربوبيه لكن كيف والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ بِلِسْقِيهِمْ عَلَى مَا مَلَكَةَ أَيْمَنُونَ فيه سواء سَوَائِ أَفَبِ نِعْمَةِ اللَّهِ يَرِحَدُونَ السياق من أول الآيات لآخر الآيات له معنى محدد موجه في الآية هنخل راجعكم الحضام الحكمة أنا وأنا شايف أن أنت راجل إن شاء الله عندك حكيم يعني لك ملكة من النظرات الدقيقة التفضيل ممتاز جزاك الله خير لكن التفضيل يأتي بقى بعده شيء آخر لكن ممتاز, ممتاز. جزاك الله خير إلهة طبعا أصلا ملزما لتوحيد الإلهية الله العالي يقول والله يصدر بعضكم على بعض في الرزق فالدلالة على الربوبية إلهة يعطي من يشاء ويمنع من يشاء و... و... والآية المفاشلة اللي هم يتكلم عليه خالص فضل الله بالفعلان إيه المسألة كلها إذا قلت فضل هذا ومنع هذا لما نقول لأن الله رعلا حكم عدل والحكمة تأتي من آيات إيش أخرى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى وأفقرته ولا, وأفقرت ولا فسده حالي وإن من عبادي من لا لم... ينفعه إلا الفقر وغنيته ولا فسدها. لكن هنا بس فقط محض بمظاهر ربوبية أنه أعطى ومنع أو أعطى هذا بميزان والآخر بميزان آخر ما حدسته أن يجبر الله على شيء ففضل التفضيل هذا من مظاهر ربوبية الآية للفعلات وإلا للخلق دميعا إما أن يكون معهم وإما أن لا يكون معه فكيف يتفوتون وهذا يعمل عند هذا وفي أكثر من آية يبين الله تعالى أن من مظاهر ليش من مظاهر ربوبية الآية للفعلات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمنهم أنظر هو نفس الأمر يعني الله يبين لك ما قدر الله لأن تستطيع أن, أن بحال من الأحوال قال الله جل في علاه في النهايه قال اف بنعمه الله هم وهنا هذا الالزام هنا في توحيد الالهيه اف بنعمه الله هم يدحدون وكيف اشكر انسان نعمه الله جل في يشكرها اولا بالاقرار هذا اعتقاد وباللسان وهذه عبادة الآن دخل الآن بالشكر فيش في في هم لم والانسان ثم ان ماذا قلنا الله يعني ما جحدوا بها لكن جحدوا ايش عملا في التوحيد الالهيه لان الشكر كما قلنا يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ويدي ولساني والضمير المحجب ولذلك قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا فلا من من العمل فاذا هنا لما قال افبنعمه الله يجحدون فيها الزام بتوحيد الالهيه من ذلك ايضا في قول الله جل انه قال ضرب لكم مثلا وضرب الامثله هذه من اروع اقامات الحجج على أو إقامة الحجد على على من يعني لا يوحد ربه جل لا يوحد علاه في ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخفاتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات نفصل الايات لقوم يعقلون هنا ضرب الله مثلا ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من مالك هل لكم من شركاء يعني هذا الرزق الذي يأتيكم هل يشترك العبد الذي يعمل ويكد طول ثغة النهار ويعطيك الخراج هل يشترك معك فيه هل تقبل أن يشترك معك فيه الإجابة لا لا يقبلون فالله تعالى يلزمهم بهذا لا تقبلون وكيف تشركون تشركونا بالله في الله كما قال الله في دورة الزمر درب الله مثل في شركاء متشاكسون ورجلاً سالماً لراجل هل يتويان مثلاً؟ الحمد لله بل ما لا يعلمون هنا يضرب المثل, المثل بالنظر أنت لا ترتضي بأن العبد الذي أو فتاك الذي تحت يدك الذي يعمل وأنت وأنت تكتب الخراج لا ترتضي بحال أن يشاركك ولو في واحد من الخراج الذي يأتي به فكيف أنت تريد وتدعو لله شركاء؟ سبحانه وتعالى وهو الذي وهو الذي أعطاك بمحض فضله وكرمي ونعمته سبحانه جل أي في علام من ذلك أيضا قول الله تعالى وإن امترك فضرب الله مثلا كلمات طيبة كشجرة طيبة أصوها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثلوا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مثلوا كلمة طيبة كشجرة ومثلوا طيبة أصوها ثابت وفرعها في السماء أنا أريد أنظر وين إلى هي هنا على امتركة فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصوها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمساء الناس لعلهم يتذكروه ومسألوا كلمة خبيثة دي. كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار مم. ما لها من قرار أكملوا الآية مثبت الله الذين أمانوا بقول ثابت الحادث دونها وفي الأخرة ويضل الله الظالمين وعقى الله ما يشاء وين بتوحيد الإلهي قول ذلك في لم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجارة طيبة أصلها ثابتنا فروعة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذا ويضرب الله الأمثال للناس العلاهم يتذكرون وضرب, وضرب الله مثلا كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجارة خبيثة اشدثت من فوق الأرض ما لها من قرار أين تحيد الإلهي هنا وطبعا لا بد ان نقول هو مسرح الدخول الصحيح في الباب بان تقول بان الله تعالى ألزم بعبر هي بالربوبيه كيف لانه قال قرب اولا ألزمهم بكلمة التوحيد مثل كلمة طيبه وهي كلمه لا اله الله قال كشجرات طيبه والشجره اصلها من خلق الله جل وعلا عظيم ربوبية الله تعالى يعني, يعني ان هذا من من عظيم ربوبية الله جل وعلا كمثلي الشجرات كمثلي كمثل مثلا كانوا طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فهذا كله من عظيم ربوبية الله دل وفرعها بالسماء يعني هو يبين لك هذه الأشجار الشائقات وهذه السمار الينع من مظاهر ربوبية الله ما فعلات فهذه ستلزم أن الانسان اذا اقرب ان الله قد ابدع في هذا الخلق الخلقة فهو المستحق ان يفرض بالعباده ومن أصول العباده التلفظ بالشهادتين التلفظ ثم مثل أن ثمرت ثمرت التلفظ بالشهادتين كالثمره اليانعه التي تعلمكم هذه لكن هذه فروعها في السماء وفيها ما فيها من النجاة أيضا يقول الله على وانزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيه ومما يوقدون عليه في النار بتغاءة حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب له واما وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هذا ضرب مثلا للحق والباطل لذلك جعل الباطل كالزبد فكأنه قال والشرك كله باطل ولن يبقى ولن يبقى إلا التوحيد لذلك ترى أن الإسلام قال بدأ الإسلام غريبا وتعوده غريباً كما بدا التعظيم للتوحيد والنهاية للتوحيد والمقدمة للتوحيد وأيضاً التمكين لأهل التوحيد والله لو ما خلق هذه الأمة إلا لتقود إلا لتسود ولها مطلق القيادة والسيادة والريادة وإن كان الله على قال وتلك الأيام ودور بين الناس لكن ابتداءا تكون هذه الكلمة الله هي العليا وانتهاءا أيضاً لا يمكن إلا أن تسود إلا أن تسود كلمة التوحيد لذلك قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسألت عودية بقدرها فاحتمل السائل زبد رابية ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطن فأما الزبد فيذهب لفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا فيمكث بالأرض. أيضا من ذلك ضرب الله الأفعال أمثلة للعاقلين كيف تشركون بالله الأفعال؟ والله العظيم والعزيز وأن هذه الآيات تسفيه الأحلام من الآن. الآن تقرير وتوبيق وتسهيل الأحلام وأن هذه الآيات لا تملك نفعا ولا ضرر. لا لنفسها فضلا عن عن غيرها. لذلك عندما عندما عرضهم إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويتقيين وإذا مرت فهو يا والذي وذا بيصنع يا خطيئتي يوما ان بكليات المساله هي هي هي ما حق لله جل وعلا فكان يقول عندكم الأصنام التي تعبدونها النجوم التي تعبدونها لا يخلقون ولا الذي خلقني الذي فطرني لا يطعمون لا يسقون لا يستجيبون لاحد ندعوهم والله تعالى يستجيب لكل داع لذلك يقول الله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداء ثم بكم فهم أعمى فهم فهم لا يعقلون كشوف الذي يزعق هكذا بصوت ولا يسمع احد كما قال الله جل وعلا قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءا ولداء صم بكمن فهم فهم لا يعقلون ايضا هذا هذا مثل مضروب لعجز هذه هاهنات المشركين كم وكم دعوا الله والعزه وهبل ولا, ولا حياه لمن تنادي ولا إجابة منهم بحال من الأحوال ولذلك كان بعضهم يأتي في الليل ويقول خيابك الله ويقول يقول ذلك خي... يقول اللي يعبد خيابك الله لو كنت لها الحق لإيش لنصرتني فشوف لأنصفتني وهم يعلمون أنهم لا يستيربون لذلك الله يعني يبين لهم هذا العجز حتى الصلحاء لما عبدوا الصلحاء الصلحاء لا يملكون كون ضرا ولا نفر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوثيئة يوم أقرب ويرجون رحمته ويخاف عذابه أيضا يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا ولي تمعوا له وإيه أصلبهم الذباب شيئا الناس أنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هذا من أروع الأمثلة يقول الله على يا أيها الناس استمعوا وهذا على العموم ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا لا يخلق ذبابا ولا ولي تمعوا له بين عجزهم عجزا تاما من غير منقوص وأتى بما فوق العجل. هم لا يستطيعون خلق الزباب وإن الزباب استنقذ منهم وإن تلبهم شيئا لا يستطيعون ارجع ذلك من من فهم أضعب حتى من الزباب وهم أوه من بيت العنكبوت لذلك قال الله رعلا يا أيها الناس ضرب مثلهم سألهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا ولتمعوا له واية تهموا ذواب شيئا لا تنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كل ذلك تقريع وتوبيخ وتذفيه لعقول هؤلاء الذين صرفوا العباده لغير مستحقها وهو الله جل في علاه ايضا قول الله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن اوها البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. وهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا ركنوا الى خوار إلى ضعف إلى عد، ولكنهم إذا ركنوا إلى الله جل وعلا ركنوا إلى إلى ركن أو, أو أو إلى ركن شديد كما قال أو أوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. من الله جل وعلا لأن الله هو القوي القادر إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن كن فاكن كل هذه الأمثلة لا يعقلها إلا العالمون. وذلك كان بعض السرف إذا قرأ في هذه الأمثل فلم يعقل مثلاً واحداً يبكي ويقول لست من العالمين فهذه هذه هذه أمثلة لا يعقلها حقا إلا العلماء المضجرة يبين لهم مع التقريع والتسفيه ومع بيان يعني قلة العقل وقلة وقلة الفهم إن الله يبين لهم أن هذا الضعف وهذا الخوار لا يستحق أن يكون ربنا ولا إله بحال من الأحوال قال تعالى قل انادوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اهتداءنا الله كالذي استهوته استهوت الشاتين في الارض حيران له اصحاب يدعونه في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله والهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين هذا مثل وهذا هذا وصف الله تعالى يبينه على لسان المؤمنين يصفون حال المشركين وحال آلهة المشركين وأن أن هذه ممن استهوتهم الشياطين وأن العبادة الحق هو توحيد الله جل في وله أيضا قال الله تعالى طلب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمهم وهذا أيضا من أروع الأمثلة في كتاب الله جل في الله الله يبين لك بأن الإنسان الذي تشعبت به الأودية وعبد الهبل واللات والعزة أو عبد محمدا أو عيسى أو عزيرا الذين تشعبت بهم هذه الأودية فإنهم إلى بوار وأيضا إلى شقاء وإلى ضن ولا ترتاح خلوبهم ولا أجسدهم ومع ذلك في النهاية خلود في النار فالله وعلا يقول يعني كأنك تضرب المثل لو عملت عند خمسة مدراء وعملت في شركة فيها مدير واحد أيوم الأفضل لك بالعقل يقول الأفضل الشركة التي يترأسها مدير واحد لما؟ لأن المدير إذا قرر القرار والجميع أخذوا بالقرار لا مخالف لما قال السلام إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم لذلك لابد أن يكون الذي يتقدم هذا مسألة مش مسألة المسألة مسألة زيان ضوابة شرائية تقدم حتى يقدم هذا أو, أو, أو يؤخر يعني لا يقدم إلا من قدمه الشر ولا يؤخر إلا من أخره الشر تقديم من حق التأخير ظلم بين. تأخير من حق التقديم ظلم بيّن وفيها فساد لا تجد إنجاحاً بحال من من الأحوال وتعالى على عبر التاريخ في القرون الخيرية السلفة الأولى واتلي بما يخالف ذلك كانوا يقدمون من حق التقديم ولو كانت في مظالم عندهم ولو كان في بعض التعديات لكن كانوا يقدمون من حق التقديم ويخرون من حق التخير فهنا الله جل في يبين ذلك بأنه لو كان ال ال الإنسان هذا مع ال ال المدير الواحد فإنه لا يجد شقاء لأنه سيأخذ الأمر ويعمل به ولا مخلفة إما مكح وإما ذم. أما إذا كانت المدراء خمسة يشتركون في الأمر فإنهم ويشتركون في السواب والعقاب قد يثب من الأول وعقب من الباقي. قد يعاقب من الثاني والثالث ويرضي الإثابة من الرابع المهم أنه سيكون أوزاعا لذلك قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وانظر إلى دقه النظر في التصوير قال فيه شركاء إيش حتى لا يتفقون في شركاء متشاجسونا آآ ااا آآ في ش اضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاجسونا ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا الحمد لله بل بالكثر من العلم ولذلك كما قلت بأن الله جعل قال إن الله كفر إن الله ق... قال إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المجاهدون لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس التلام وقلت بأننا صلني جاءه رجل من الرافض الخبثاء يدعوه إلى الإسلام فدعاه إلى إثناعشر إماماً قال أن تركت عليها ثلاث أذهب إلى اثنين عشر إلى فالرب واحد سبحانه وتعالى ثلاث القلب لا تكون إلا لله الواحد القهار من ذلك أيضاً البيان بيان التفريق وهنا تهيج من أجل التفريق لعلها تحرك القلوب لأن الإنسان إذا نظر إلى إلى غيره إن كانت فيه حياة بعض حياة القلب لا يرتضي ب بأحد يسلك فيفرق الله جل بين قلب المؤمن وقلب الكافر لعل الكافر يتحرك فيكون كالمؤمن وأيضا ليحمد المؤمن ربه جل فعله يؤمن للإيمان طال الله جل ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فبين الله جل أن المؤمن هو الطيب والكافر هو الخبيث وبون شاسع فرق من بين الطيب وبين وبين الخبيث خبث سوادن. خبص النفس هلاك خبص النفس ضياع وتردي والإنسان كلما نقى قلبه بتوحيد الله جل وعلا كلما كان إلى النجاة أقرب وإلى الكرامة أقرب وإلى الرفعة والسمو عند ربه أقرب لذلك قال الله تعالى ليميز الله من وهذه أيضا فيها دلالة وضحة جدا على ممتاز من وين يبين هذا من ذلك طيب معناها إيش بقى أمر آخر غير خلاص ممتاز إجابة سديدة إجابة أخرى مهمة جدا في هذا الباب. في خدمت الله عزوجل. ممتاز ولأن الله حكيم ووضع شيء فيه موضوع يبقى الثالث يبقى الأولى بالعموم بال بالقاعدة الكلية هذه البيان لربوبية الله جل في علاه لأنه لا اختارت عليه شيء هو يعلم الصالح من الطالح أما قال الله جل في والله والله أعلم وبيش. سوره البقره المفسدة من المصلح والله يعلم المفسده من المصلح والله يعلم ذلك من الظاهر والباطن فهذه الربوبيه الله الثانيه الحكم لان الله يدعى شيء في المواضع الثالثه المؤمن ايش هو صحيح بس هو هي هي الثالثه مرتبطه بالثانيه لحظة إظهار علم علم الله ممتاز هذه تأتي بها بأنه يقيم علم الحجر إظهار علم الله الثالثة المرتبطة بها مرتبطة بالحكمة يعني ما هو قال الله يا ميزي خبيثني طيب تا... تا... تعمل لي فيها فهلوي ف... أفناجع المسلم... نعم أخويا طيب هو أصالة قلنا حكيم إذا نضع شيء في موضعه إذا نوضع من نفس الشيء أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون تأبع حكمة الله بذلك لذلك لا يمكن أن تقول بأن هذه الدنيا هي آخر شيء لا يمكن ولذاك عما الظلم في الدنيا يدل على أنه لابد بد أن يكون في بعض الظلم في الدنيا لا بد لا بد على قناعة تامة على أنه لابد بد من من بعض لأنه قد يموت المظلوم كما المظلوم كمدًا ولا أرى يعني الانتقام من ظالمي ولا يرى حقه أن يؤخذ يبقى وجوبا لابد أن تعتقد أن هناك إيش أنه هناك موقف آخر لأن الله جعل في لا يرتضي بحال من حواد الظلم إن الله لا يظلم الناس الشيئة إن الله لا يظلمهم فقالة ذرّل لذلك يقول الله جعلها يميز الله الخبيثة من الطيب لا يمكن لا ليس سواء لذلك عمر الخطاب قالها نفس السلام عاسب عمر على أنه لم يستطع الرد في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية ابن لما جاء أبو سفيان رضي الله نرضى حال في هذا الوقت قال محمد حي أبو بكر حي ولا يبدون عليه فقام عمر ما ما ما استطاع ان يعني أن يستقبل هذا الكلام فاشتد عليه بالقوم وقال كلما ذكرت فهم فهم احياء ثم قال يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم نصر يوم بيوم بدر فعمر خطب قال لا تردون على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تردون عليه وهذا الشاهد الذي أريده ألا تردون عليه فقالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا لا سواء لا سواء وهذا من أهم ما يمكن أن يجعل يجع الإنسان يصبر على اللأواء والمشقة لذلك الله رعاى سورة قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أكملوا وترجون من الله ما لا, ما لا أرجون وترجون من الله ما لا ذلك لذلك قال عمر الخطاب لا سواء قتلنا في الجنة وقتلهم وقتلهم في طيب. الحمد لله وكفة وسلام على الذين اصطفى للسيئة من البيت المشتبة والأمين المصطفى على صحابة الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع الكلام على مظاهر الرموبية التي تقبح الشرك وتقبح أهل الشرك ومن ذلك الأمثلة ضربها الله جل في علاه مفرقا فيها بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان كما قال الله تعالى اليميز الله الخبيثة من الطيب على الخبيثة بعضه على بعض فأركومهم جميعا فاجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسر أختم هذا التفريق أيضا بما ضربه النسلم مثلا يقبح فيه الشرك والشرك والعصيان في قول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس شربوا وسقوا وطرعوا وهذه الأمثلة للمؤمن المؤمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بنوى على طائفتين الأولى هي أرض كانت تقية نقية هذه الأرض التي كانت نقية كانت تقبل الماء وتنبت الكلى. يعني هذه تتعلم وتتشرب وأيضا لها ثمرة في ذلك وتتعبت والثانية أجالب تأخذ الماء تحبسه ويأتي من يستفيد بهذا؟ الماء. كما قال صلى الله عليه الله رأى سمع ما قال الذي فك كما سمع رب حامل فقه ليس بفقهيه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم وهذا مثل أهل الإيمان قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان وهذا مثل أهل الكفر الذين لا ينتفع بهم بحال من حول لا لهم في العير ولا في النفير قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان فذلك مثل من فقه في دين الله جل ونفع الله بما بعثن الله به فعلم وعلم وقبل والمثل الثاني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله جل الذي ارسلت به أيضا فيها دلاله على أن الله تعالى يسفه أهل الكفرات على انهم لا عقل لهم كما قال وصفا دقيقا سم بكم عم فهم فهم لا يعقلون فوصفهم أيضا بهذا الوصف الدقيق أنهم لا يعقلون وأنهم لا يسمعون أنهم لا يبصرون ومع أنهم يبصرون حقا ويسمعون حقا ويعقلون حقا يعني قد علموا ما قاله الله رفع لهم ليسوا بمجانين والامر الثاني أيضا هم يرون ف... وهم يسمعون لكن ليست ترؤى نافعه ولا سمع نافع ولا ولا أنهم يعون ما يقول الله جلس ولا يقوله الرسول الذي اتى إليهم لذلك فرق أن بينهما وفرق بين أهل الإيمان على أن الأصل, الأصل يشتركون فيه وهو الخير والفضل قبل قبلوا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به والفرق بينهما تتفاوت الدرجات في مسألة الانتفاع فمنهم من أن ينتفع انتفاعا كاملا وهذا مثل لمن أتم الله عليه التوحيد لأن من أتم الله عليه التوحيد فقد أتم له الهداية وأتم له أيضا النجاة والأمن والامان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم موتدون أمن تام هداية تامه إذا اكتمل التوحيد عند هذا المرء ولا يكتمل التوحيد إلا بعلم وعمل وهي الطائفة الأولى الطائفة الأولى هي المثل الرائع في هذا الباب هي الطائفة الأولى الطائفة الضقية التي أخذت الماء وأنبتت تشربت الماء وانتبعت به وأيضا أنبتت الكلام وهذا مثل العلماء الربانين الذين يتعلمون ويعملون ثم يعلمون الناس ويربون الناس بإزغار المسائل قبل كبار المسائل العلماء الربانيون الذين هم يترأسون الناس وهم ورثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعجبني جدا الشفعي أذكر أو ابن المبارك الذي قال بأنه ما من آية ولا حديث جاء هذا معنى كلام, كلام هذا العالم الجليل ما من آية ولا حديث جاء في متح العلم إلا في متح العلم الشرعي والدلاله على ذلك يعني أنا بحثت كثيرا على من يصرح على ذلك لم لمارد لكن هو الدلاله على ذلك في قول الرسول انما العلماء هم ورد ايضا كل ما جاء في مساله المدح ياتي في ورث النبي صلى الله عليه وسلم وارث النبي ليس في تكنولوجي وليس في ارث النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات وليس في في في ارث النبي صلى الله عليه وسلم اللسات واللمبات هذه ارث النبي صلى الله عليه وسلم كله قال الله قال رسوله صحيح ولا لا يبقى المسألة ما من ما من جاءت في كتاب الله تبارك للعلم وما ممدحات جاءت في سورة صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم على هذا إلا على العلم الشرعي الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم وبه يعني فضل أو خير ما يمكن أن يعيش به المرء في الدنيا وفي الآخرة تستقيم الدنيا صالح الدين وتصالح الآخرة بمثل هذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم لو ايه؟ نعم ولكن كيف؟ انما العلماء مرثوا الأنبياء ما بعثين لو عشان قدم به الكلام لا وفي إنما العلماء مرثوا الأنبياء طبعا في هذا ايضا، أيضا لأنه لا يكون وريثا حقا إلا بعلم وعيش وفهم لأن السلام كان يعقل ما يقول بأبث وأمي وأقوث يا جوامع فيكون بهذا باب الارث في هذا التفاوت. اما بالنسبة لفائدة الحديث يعني مثل ما بعثني له به هو نعم يقال بأن الأرض النقيه هذه التي يتمثل فيها المحدث الفقيه الذي تشرب وإيه شو يعني تعلم الحديث درايه ورواية بسأل الله يجعلنا جميعا من هؤلاء